بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات حسينية الرسول الأعظم الكربلائية بدولة الكويت تقدم سلسلة ليالي الفاطمية للحاج باسم الكربلائي لعام 1430 هجرية وذلك في حسينية الرسول الأعظم الكربلائية بدولة الكويت يا الموعدك رب عني يا الموعدك رباني يا موعد كافي الصبر شيمتاني شي كافي الصبر صافي الصبر شيمتاني شي قم ويوشوف قم ويوشوف عيوب وناك سوفيان حقي جاي حقي يد جاي وعلي انا زاع يا موعود يا موعود صيح صيح نشمي يا مال مو... يوم السرح اليوم يا مسا يا موعود يا موعود يا موعود يوم ذاك <تصفيق> اييه اي تعلم زين باللي اي جارا عامره سامر واليردون من حب عالي نتبر صح من حب لا والله لو متنمي يتمر لا والله لا ما شاء الله ما شاء الله ايه داحي الباب داحي الباب بدمان حبا سومة يا موعود صوتك صوتك نشمي يا ماو يوم الثار حل يوم الثار يا موعود يا ماو فدوه روح لي هلا اي الثار الشاعر الحسين الشيسعيد السافر الرميثي تعلم زين يا علم زين باللي جاره شامر باللي جاره شامر بعد بعد نشمه باللي شامر اي من حب عالي من حب علي علي الحب علي ايه لا والله لو متنا مية لا والله يا حي الباب يا حي الباب بدمانه حب نسومه يا موعود يا موعود, موعود بدي اروح لك يا موعود يومث يا يوم ميثار حالي يا اعلى شباب يا موعود ايي كل ما صار عندك علم باخبار ايي باخبار كل عندك علم باخبار يومي الباب يومي الباب وليل واكد عثاره عثاره يا الموعود وبكل ظلع باسمارها وبكل ظلع باسمارها اليه يومي امسى للعمرك ما ظلوم صح يا موعود يا ما یدک خان وعدک خان وحنا نیریدک انت یظهار وحنا نیریدک كبار هذا نبدارك كبار أي صحي شلون مرقد أبوك تفجار صحي شلون مرقد أبوك تفجار أي والأم يسباق والأم يسباق يبني الحسن معلوم يا موعود يا موعود يا موعود يوم الضار اليوم يا موعود يا موعود الله يخذ حوائشكم إن شاء الله بحق الزهراء يا مثاب مولايا يا وعدك حال واحنا نري انت يظهر انت يظهر وعدك حال واحنا نري يدك hayar soti thar zani ibdark kabbar soti thar zani ibda kabbar ay sihish lam marqat ابوك اتفاجأ سحش لا مرقد ابوك ما رقد لا والله اي يا بني الحسن ما العلوم يا موعود يا موعود يا مو يوم الصال يوم الصال يا يا موعود يا موعود يا موعود يوم الصال يا أي يوم ايي دي رجع اطبع اتبع يا الله ويبغض حداعله واتبع حدا العلي حدا واتبع وإحنا نصيح حلت يا مهدي الزاعة يا الله وإحنا نصيح بعد بعد وإحنا نصيح حلت يا الزاعة وابني زياد وابني زياد للذبح حشد قوم صيح يا موعود يا موعود ماشاء الله يا موعود يا مثار مولا يا مثار جيها شيزي الشعر شي سعيد السافر رمي حنان <تصفيق> سيه حلت يا ما حد الساعه حلت يا ما الساعه اي وابني عيزيا وابني ايشيا للذبح حفات قوم يا ماو بدو وقف بدو يوم السرحه اليوم يا چبي جدي ونحر صحي بصوت يا چبي جدي ونحر قلهم ليش قلهم ليه يا اشت تعدره كل هم لياش بالخيال ده بالخال يا حسين da leth ya mvelal allah in sahih hisin sahih hisin masluu ba ايي صيحي بصا يا حبيبت جد وناحر قل هم لياش قل هم لياش بالخيال دعشه سدره بالخيال اي ثالث يوم وبلا دفن الغابرة بعد وبلا وين ون ونت الحجة الغاب اي صيحي حسين صيحي حسين مسلوبة li ya shudoma ya mou'ud ya mou'ud ya mou'ud ya madda ya قيله موين سهم يلي صواب عينيها سهم يلي صواب عينيها اي اي قيله موين سهم يلي يصواب عينيها سهم اي واخذه ابثار راعي الويف وكيف حزني عليك حزني عليك يا زين والما